صلى لا تسالون نعم ما قمتم تقترون ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون واذا بشر احدهم بالانثى ولجوه مسود وهو كضين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 ولو يآخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من جابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم لا يستاثرون ساعة ولا يستقدمون ويدعلون لله ما يكرهون وتصف أرسنتهم الكذب أن لهم الحسنى لا درم أن لهم النار وأنهم مفرطون صلى لقد ارسلنا الى امم من قبلك فزين لهم الشيطان اعمالهم فهو ولي يوم اليوم ولهم عذاب اليم وما انزلنا عليك الكتاب الا لتبين إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقبل عوانا يعوشتك أن نعوى آيات دا كونتان يكوبات وقبلها النحل قال سبحانه ألا وحويري وقال الله إلهي وحويري لا تتخذوا حيارننا إلهين لما إله إثنين حيارننا إنما هو الهه يا معبودكم اله واحد ومكله هو فيا يكلي ترهبون اذا افسد هو له الهه ولهي ما مخلوقه في السماوات خسوان والارض ظلم مخلوقه خسوان الهه باسكله وابوري وادومه ويين وخلاده ومام دين الهه وحاصبنا في عباده واسبن حاله ايت يجتو واسبن يد الداهما وان مره كاين الاو كدمنه وعبوذ رَبِّكَ حَتَّى يأتيك اليغين وكأنسو مري دور من عباده القوضة وعباده نيجوك ستوى ملك الروح والدنطوى ينفق البحض وَلَهُ إِلَهٌ وحولاهي أبو القوضة رهان شهودة مام القوضة عباده ذو حولاهي ما مخلوق في أي إلهي واصبا فغير الله إله غير كميات تسقط فغير الله إله غير كميات تسقطون كعفصنيس ما إله إنك عفصن ويدن بل سنة سنة. وما بكم وحايلن كسغان أو من نعمة نعمو هيستان فمن الله بقيمله وعبد نعمه هيستان إي سوما وحا وحا الغطري الغطري. سيدي قبينه وسخين خاي إله قال هي جوجل قااتو دهو واخو لوو إله سيدا هو شي لما ولا ينفيس مهانا وسعا. مرك على وثيق وما بكم وح على سطان. ومن نعمة النعماء فمن الله ذكرهم. إلهي حق سيد كعات وحد نعاهد عد كلو إنسى سمان. ثم إذا مسكم مركو إذا انتابتو أضر الدبي. في إليه ربي حق سجد تجأرونا أقارنا إسمو إلهي بصدوقان إسمو الله الله هو وقال iraa yadii tuu ila wiireu إذا ma ila ma saxo muddo fa ilee naxrada ilaahay sii markii wax kamida ilaahay ka qaado oo caafimaadkii u xanuun ku beddelo farwaqadii iyo fixdigii ilaahay ila ku bedelo gaajo iyo saqri iyo awarhii hag xadab qeyisan fa ilee radda إذا xadjaruna oo qeyisan san soo ma ila ka shafe aan او منكم من كان تميل عبادة ربين فربك او ربي يشركون له عيدا ما قد بك كقاتا كوي قاينه ولا اله الا هو نسو مثل اله وشركه وصمينه ليكفروا هشت كفرين لما اعطيناهم وحان سينى فتمت عقوا نوعا ساوي حر حيشن ادونك فسوف تبدن با تعلمون وجندهم تندت كاسوا ولي سبحانه وتعالى ما انجات جواب ليكفروا ما هي اله قال لمده او غلي او رالي كي وبنينه و تهديدوي. وقودون وكيف يكفرون بما أبطينا نعمل أنسينا حقوقوا في اليوم فتمتعوا الراحيسة فصوف يبدأ ما تعلمون ويدعلون ويا ليان لما لا يعلمون وحيني الهي يهي وحيني وحطر يهي وحيني وحيا لي ايا وحي أصمينا يهياني ويهي ليان نصيبا قير ومما رزغناهم وش أنسينا يهي وتنصيبنا سؤلاء سلسل قالوا هذه أنعامن وحرسن حج وقالوا وجعل اللهم دراما من الحصي ولا نعام النصيب فقال هذا لله بزعن وهذا للشركان وقولها هو جعل من بحيره وما ولا صايبه ولا و وكان سومن وحصدي سيين اصنامت ودج ويسين ويليان لما مخلوق لا يعلمون اين اوين انه اله يهوي انه ربي يهوي انه اختري انه وحي لي وحين سين إلهي يا دي أين أغني لإلهي هيو صلى الله عليه سبحانه وتعالى إلهي بن كودارتي لكن سنو وريسان والإنسان. ولين ساري أما وحا كنت ماتين تفترن خو أبورن أيو بينت اد سميسنيسان وإلهي عد اد رحله سينيسان ولين ساري يو ويدعلون ويليا لله إلهي حي ويليا البنات جابدو سبحانه إلهي وند زهيهو يرو ولد الله ويليا قورمن إلهي وكان زهين ورهم وحيئون إليهن باجتهون وحيدون يان الجعين والوش العمد حكول عليه سوا إلهي الله والبكنت الزان كي يجوا يجعلاه من الهي له ولهم وحيذا قبله عند عبايا بدنهم إلهي سبحانه وتعالى عليهم وإذا بشرا مارك الله بشرايح أحدهم يتقاد بل أنطام مارك الله جوارب قود على صيد ظل وطهان وجو وجيس مسودا مدل مدولي والحال هو إساو كريم ما هادلكر وعبري قعودي وإلهي سبحانه وتعالى في إلهي واكن ذهني هاي مركم متقد الله شاوى الله جارب كورا تسانو نقم بالي ويجي سبب دلية ما أنا هادلكر وعبري ما هو كذين وإذا بشرى حد تلقهم ثل أمثال مرت اللعوب الشرعي ولا جارب كورا ذل وحن نقم ويجي مستبد مدل مدوي هو كذين سوى عبر سن يتورى ويسقري وكيف جرى الله شايينه ولا من القوم يذكوا استقرن من صويم ما بشربيه وحلو بشري حمانتي. سدوا قلنا عبيه يوم ما يصنع يأشر يصنع يأبى يصنع. إذا إسمحنا وترى وذكوا ما استقرن. كتوارع وذكر قرنا يا الله الشرك. أنا يقول الله من القوم يذكوا واستقرن أصحاب الله يلفري سنجري نادي. وكم وما يقبل من صويم ما شهي حمانتي بشربيه لوب شاري أيمسكوا مركز كفر كري عسانه كفر كري. أوه. نفسي شيي اشغاسان لو اييمسي كوميو هايسان على غوين اشو دليسان سو دليي ادو دلووي او ان دك لا هاديكايينو خييبو عيد هاي كان بحد ياد كان فاع ام يجلسن قفكر ياو سوو اسكا قريا في طرايق عردا ما يحكمو وهاي الله سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى للذين كفروا وحيلين لا يؤمنون ان فما اثنان بالاخره ما صاروا صفه بيني قال لي ويداي او شفا ليس كوته تنوخا عقل يران بيدين وكو الهيغي ويناي ابو ري ونعمه وها وها حتى بالي للذين لا يؤمنون بلا قوان رميسنا بلا خلطة مهترسه سفاته نوع الضمي يقع ولله نوحي له المثلول على السفاته إلهي وابنك سبحانه سفات كل سرين تلمميه سبحانه وهو إلهي العزيز وكان غالب كهو كعلى العدي كارثم عزابا الحكيم وكان جثم فحق السمي إلهي جسمه ولو يا الله دوله هدو إلهي وقبا لها أن ناسا ضدك بظلمهم ظلمك على السميين هدو إلهي وقبا لها ما ترك كماتاقين عليها نركة دوشيسة من دابة مصعده عضو وحس عضوه ونف كجر تهابه هذا اللقماتاقين عليه سبحانه وتعالى هذه الهي المعاصي على سمين ايضا اي سمين ايان هو سيدة ديين العقاب تهديو ولو اصيد الله الهي ذو قوان لها الناس بظلمين معاصي ده ما ترك كماتاقين الهي عليها ذلك دشسة من دابتنا وح صعبة دا. ولكن أقرب ما هي يؤخرون دبو لاعتقاد أسرار الدين ما هي يؤخرون هذه دبو دعيا إلى أجيال تليق عليهم مسلم الله ما كان عايزه ترى شدمنا يو إلا إلا إنت أما لهلاك يومه لهلاك يهديه لهلاك قريه فإذا جاء ملك وما دعجلهم أجله لا يستخرعون كما الدبعان ساعة هالساعة ولا يستخدمون كمفر المره ويجعلون أولي يريه لله لا يحويه للملك كونوا وح نعبيهم وانصيهم لقد قلت و السنة و تصف أي تقول و حيكون هذا ليسا السنة المعروف عرّب يالكوذ الكلمة البنت و محيطة البنت يكون الضيان و أن الله ولم تسنع الجنة إليه عرّب كل المحيكش رغان أيان يكون الضيان جنة إليه إلهي و أن يجعي ليه ساس إليه إلهي و إنايه عباري و أحب كيسي ولد مله و لِلَّهِ مَا ما يكرهون وتصف وتقول خيره ال سنه العربيه الكذب بين بقاد ليانو بينت عربك و سفينيا وهي وان الله يريدين الحسنه جنن لا جرم وحق ان الله يريدين ان نار فراحوس يا مريه وحسيها جاي سينا فصال واكلون فصلي ووين كفاسه مفردونا مصريون والله لا ولا لا تغى نار تلوي له لا واكثر بالو فصلي وانهم راجل ما هو حقا ان لم نار وانا مفردونا ناطين هري laaka rastalna wandehlay era ummin ummada oo ومن qabli ka ka horreysay aan rasuul u diray fazaayna ummadaw qurxay fazaayna wuqurti laamiyaga shaydaan baa u qurxay acmaalum amayalkoodi faa uu shaydaanku weli yahay ariyo wa kan soo bayna sawta ibraheem khotbada waqti nay ariyo ma hayt waqiyad maanta saawer wa haw maanta shaga maamule maanta saa xad dheewa maanta sar aaday ويقولونه أنكم ضنادك وخضوا بين بكا مننا وضنادك الله إلا قد أستنع الله إليهم من قبل فزين أقول الله مضى أنه هذه كاورة ستبسة أدري الشيطان أقوله هي أعمالهم فهو الشيطانك وليهم ولي اليوم ما انت ولهم عذاب أليم بيري ومن زلنا ما أنه سودجين عليك بس هذا الكتابة إلا الى التبجين أنه عضي السمهين فهن كتابك السودجين محاوي الذي يوحى يختل فيه لا يسوق لعسرين وحقها. يعني لو وحق عدا حق لعسرين. وبعد في قصه يعني لو شكلنا بعد لي كره عسرين. وهودا حارو كتاب كسردج ينهانو. ورحمة حارو يه حاريس يهانو يه يه حاريس يه إلى سأل من كتاب كسردج هنا إلهي سبحانه وتعالى رسولك ورسوله دري. دقيق إسرائيل يا قراو البايلة حق أنا وكثيرا. لو عدا يذكر حاجة كتير يو. هو اللي حاجة كتير هنا ولا نحقه مستغن. وعلى كتاب كلمس الدجين قال لي انه هدى ورحمة انه هنوريه والجنة هي وضل الله أمرا التصوير روح يفع انه حريس انه نقدر الدوريه اخرى وإلهي وقلنا حريس يو انت اوليه للقوم يؤمنون والله إلهي من حق ما به بيه الارض الوحيدة كنوري لديه بعد موتها إذا كنت تتعلم عن هذا إن في ذلك بيها لسودة ووحيدة عبارتها ومدوبها ودوائحة عايسة وفي الان كريم قرحة صيح عرفة صيح بورك كنفسي وحيدة قرحة صارتها لا آياتاً لقوم يسمعون آيات بقصة الوحيدة ساعة هاي وصاعة دربان غير الروب لقوم يسمعون حقا مقرأيه الهي المقرأيه سبحانه وتعالى وإن لكم واحد الليذي ان هدد كهين بني آدمك في الأنعام عمرية تحييرا لعبرة تنبأيهم قصواهم الهي وحلوه وقرتها قصواهم حوالها نحب مناسيح يا خير يا قصوا عبرة هدوينة قصواهم وحاوي نسقيكم منا مما في من بين فرطن ايو قوس ايو ودمن دحواتها وحا oo inta waran la wadan aanu khaliisan baraxteen oo isna ku jirin digna ku jiriw saaqan oo doonta si caan ugu ku habay soo cabran aanu xaqay ka soo baxan oo is digi waxa dhaqan ka soo baxan ila hadu naan neefan hadda wax uun wax la lacono oo lacab waxa ugu kheyr badan oo hatta ee aanaha waraaqna khayr aanu meesha cuntada laga doon markii lacono isaga khayr aanu laga doon khayr ayay waxa kheyr badan oo jiraan lacono aanaha wa antu ya'bud wa huwa ugu sarreey la isticmaaleeyay Ilaahay oo ka maqan qarmumkiis diigay sanada qana qarmumkiis iyo fadliso salaad ay nijaasiin wax leeynaa basaf dhalaan paahir tahoon aan ka badan cadanka baan diigi madogaay he gudunaay oo iski leey qana bil aan wa halka ka sida kana aan geeriyelada iyo ariga dhaxooda ciibro tanba idin ku socono waa sax ciibro nusqaykum waxaan ka waramineena in kastu guduni waxa aan amsa caloosha ku jiraa aanu caloosha ka yimaada min been fartan iyo waxaan idin خارس أو بره ترى نوسر نلامس علوا دجن نلامس علوا أبدا عجك صن هالكاسكاس بعندم لو عنا خارس كهوا من عناه كهو. أن ليس عين كريم وساعنا ير مركب عرش هروب سع روند وحير كويس ومن ثمرات النخيل يولا عامي ومن ثمرات النخيل نخيشة مريها لحجي يولا عاني يولا أعنادي حنفك بتفخذونا كسميص سن منه لا ولا مروحينبك يتمرت sakan khamra iyo حصنا qan hasna ayna way soo darsatayna surada wa makiin intan khamra la xaranyay le mur bay halahay oo sharaadkaas hayo ha wayraatay حق dhibaato سبحانه jiruu dhiba iska waas laakiin xaq Ilaahay subhanahu wa ta'ala lagu ciqaalmay intan ولا haramaygu mid jirru حق wa min tan waxna khaay geet ka nafishaa ka guratan iyo ka cinabka ka guratan waxa ka sameysataan sakaram khamro oo rifqan hasan iyo marka qamro laga dhigina miraha ayeen ajeeb ka weey caafimaadka badan oo naciinka badan cinabka iyo oo miraha go'fayaan weeytir in fi dalik ilaahi u yeesiiyo miryaalka oo ku galalaya laqoomiya qadomada waa wahaa سورة surata nacam ay u addayna albaasiga nacam baa soo kernaay say lahay wuxuuday subhana wa taa waa wahaa ربك sabbka rabbiga ila nahri sheenada xageeda ani taqiidi samay say lahay wuxuuday meel jibaal buura xagooda buu tan guri ka samayso wa meesha jeri geedahana guri ka samayso wa imaay الله waa waxan loo dhisan ka ay ku samayeenayne ku dhisaan isaga guri ka ثم كل <سؤال> <سؤال> من كل الثمرات من كل الثمرات امريال كل وجه شنو وجه مر من كل الثمرات ومركستو جهاد تامخو حتى كو قران الى يساو معاني ثم كل من كل الثمرات فصلقي مر صور ربك ربيا ودوينجي كل وجه عيود نقول لي نالا كدييمه ايش نالا تهواي مي inta samal mood mella socod waadana soo heenay marka harto dalulki ku dhaco ma la kusaynayo guuraysan oo ka arana shindigeeytiya very ayay socon bay aqan shindigeeyar taan salaaga waxa بدها ده هو نتقبل تي صان القرآن يساعدها. قد كيرك هاي هدو بورهاي هدو جيدهاي هدو كالوس مي يهاي هالكلبه إيمانه. ووحي ووحي يودي ربك ربجا إلى النحر الشنيرة حجده. أني التخيلي ولهو حي السماء يسوا. من الجواري بورا حق وادا بيوت غريب. و من الشجر الجذا حق وادا بيوت كصمايس. و من عرشون الجذا بيوت تبوريو دند ملاقي iyo ايو iyo تا iyo دو waxa دول ثم كريعن من كل التمرات مركز وحكاسو الهي ومعايين وحكاسو waxa يا اردنا معايين معاي كدق ايوه يستميس فاصلو كي مر صبو الله ربك وربك وودوينك ذلولن حاليين هو اللغو فوضيوي لغو لأيوه اذا ايلاو ايو القرنوين يخرجو حصابها من بدونها عراش هذا شراب شراب بركاسو مختلف الوانه من, ألوان من الكيس الثلاثي وشداد دهار ثم اسكن دم ما هو فيه وحافظن وحا, وحا علوشا شداد كسوبها شفاههم بالناس يمر صب جنبه الله سبحانه وتعالى عاهنات إن في ذلك لايه لمن يفكر وحا شداد كسوبخاي هو وحا يرك حدا وحا انت لو انت زكريا ايصمايليلها سبحانه وتعالى لو غرتان كسون حدا الله هو ربي الله عنه بوها aw xubay jira doonkan markuu dadka u qiima dareesinayo wax qiimo ma leh aakharka ku ilaawin waxa ugu macaan iyo waxa ugu quruxsan من nimanka ka soo baxaa dhiriga xiyay nimanka ka soo baxaa daxdig calooshis badda xariirto dhiriga samay iyo ka soo baxaa hasel fi waxa ugu wa arashada kaso baxayshinada ay leeyahay sabuucaanay oo leeyahay ahnaad ka dhagey wa ahnaad ilaaxa bismillaah waxa uu sheegay saaso rasuulka keenna sallallaahu alayhi wa sallam sheegayo waa shifaawnaa inna rooh ka badan badan waxaanu ilaahay min kulli tamaraat fasalati sawra rabbika dilwan yaqruju min butunaa sharaawun mukhtalifun فيه شفاء للناس وهو مر بكيو وحاقص بان وحي عرش الشنيذ كسر بحر يعافى ما وحى وحى انت كسر بحر ينعان طني وح كمعان كم جيم وعسى الله سبحانه وتعالى كلك عهاد قريب سوء الاي واحد وجرت ما وحى عرش كسر بالنجم عرشنا وح كسر الدوك عذر ويه وسحر وقرن ووح شدني كسر بحين يدقسي نسأله سبحانه وتعالى إنك في ذلك لعاتنا قوم والله إلهي خارق كونا أبارة ثم يتوقف حدنا معوينك تاسوي وعلى الله ولقدرت تاسوي تاسوي تاسوي وربنا سبحانه وتعالى اجعل في شكرك يا والله خلقكم بايدن ومنكم الى بايدنا و ثم استفاقكم اسايد دلي و منكم من مد يرد للحين الى إلى الامر من غير كيف صحن حقي يسوي دق ولا لا دغيه حوار با لا دغ انتو قرص سنا فال شمال انتو تسوي تاينا انتقوا بين بيرا كلم أي إلهي كدقي لكي لا يعلم إلهي مسؤول العمر وجعلنا يروحه لكي لا يعلم السوء سووا وجين بعد علم أن أنت وحي طاعن كدش الشيء أن سووا وجين وحى الوجه هذا شكر النغاني وأدّى له إلهي لجمن جل سبحانه وتعالى الرسول خساد كثياء كمن جي وعُر ذكر أن يرد إلهي العمر والرسول كليجسلا الله والرسول إن الله عالم وقدي إلهي واحد من بطن وأود بطن سجع روح الضانق هل كوي قريب سجع سرع كروي والله الاله تفضلوا وفضلين بعدكم يمكن على بعض في رزق حق الغغغ قلت ناتي وفضلين تي دالكا بدنا يهلين يماني تصنيبا وحده يهلين غني و الاله وحلوه غرت سبحان الله ددك الاله كان واحد بدل كا فقير كان والله الاله تفضل بعضكم على بعض في الرزق سنه الينا ما هان faddilow la faddilay fihaad tiis ku wis tiis qaloob bediyo maal kale oo ha oo foam iyagu waa adomadiyeybe fihi wax kama naqan hadan ku xoolahaadu qalo wa bayn eden wa muslim hadana wa arigaasoo qawaad gadanaysa wa ku shaqaysanaysa wa kaadun dalhay ila inay uga cabsatoo si xun la dhaamayayeen laakiin waxa walaawud marka xoolay إذن كي يوح الله إذن موحو ذاكي والعاغي منهم يا بلدل سأقول الله عليه سبحانه وتعالى ترحي رسل الله سمعه نقول والله فضل بعضكم على بعض بوقف فضلائي فجلتك حاجة رزقي لله كلب بذيوي كلب يريكي فمن الذين قويم ما هان فضلوا لله فضلائي وما الكلسي بلها دي كويح ليني فزقهم رزقي قوذا على ما مالكتكوي من كويح ليني مهيان ايمانهم فوصهم يو شيء في القديم مالك سواء ومسن نو هذه أدونك عبد اللهيد فرعون أسب النعمة كلها يجحدون وإلهي النعمة يسميه دكتور ديرين إلهي سبحانه وتعالى نعمة يسميه ديرين إلهي بايزين إلهي باسا إلهي با سبحانه وتعالى وحق كارو أرباني مركز سيد إلهي النعمة يسهو صورة غيسان كوان وإلهي سامي وح هين هذا حب سبحانه وتعالى أرسلناه والله إلهي يعلى ويا لكم لأجلكم من أنفسكم إن تنفثين وف كسم زوجا gayaa ida iyo isoo ina kala maala in guulayahay ogii ayay muulayay 30 caawaray oo markaas hadana wax xalalay gabdhuhu dalay iyo weeshuhu dalay ilaahay soo xalalay naga kaasa labada isbashay iyo kuwa xataa sidha wal ka xalay xada caydaas sabab baanimo laakiin yoway subhanaa ننكن وراء الجودات والله جعل لكم جعل وويا لكم لأجلكم من أنفسكم نفتي إنه أزواجنا ينكسر إلهي سبحانه وتعالى أود وحوله إنه الله إيه عارج أي وحنا نكون قاد وكراب وإلهي سبحانه وتعالى كعل لأزواج وجعل وويا لكم بدنكم من أزواجكم بنينا عرب وإلهي ينكسر وح لا كاسان ولا دارايت وحفله تنقوه العميو فينقولها يدين جل ود علمها تغو غطاي من كل زالين من الطيبات واحد نعان وهناك سنه واحد ترى نفط وحوت معانهم نقولي وح مراي واحد دخيري جل قريي او حوسه او سده حيوان كاي خولها يلاه رزقي انكاي ديني وخا تجرع سنه المعان في عنق رزق انكاي قبل البادري أوه. إلهي سبحانه وتعالى أبو ريون إييسيه وخشيجه يومئنا بعض المياه خومين ايان وبنعمته أي الله هم يبصروا إلهي استاغن نعيي نعييد سنه ما كوكفرن ايان عقل مينا هين داس ويعبدونا وخي عاوديان من دون الله إله غيره ما مخلوق او لا يملك ان يكون لهم ايغا رزق من السماوات هو ملكي السماوات تاغو رزق كما سينكر والارض دول كان رزق سينكر او هو صار كار شيئا سواء شيء كما يمكن قول <تصفيق> كانوا واحد الشيء كمثلا صار يكرم ولاس لعون أن يعني كان أذكر بعضه أود بأمره أو صار تضربه هيا لينا لله إلهي الأمثال فصار له هوية واحد لوجر تلاه واحد لوجر هو استوى كله مدج له هذا الوجه هذا لو كان ده هذا المره طائلت أغلته سد كاو جامع وسات قاع سامسوك باك ولا يساق سكر واحد ماله ويركل يجود مرك إلهي أن نصل هويهن واحد لميض إله هوية صار تضربه إن الله إلهي يعلم اوه انه سنجيرين وخ لما فلاغ وانتم الله تعالى ولكن يمكن موقيت ضرب الله إلهي وحوياي مثلا فوقي يريت صار يحرو عبدا عادان مملوكا مملوك كان لا يقدر اون اودن على شيء ان يا ومن بو الهي مثل كدغو صارو سوقان مد فزقناه ان الزاغ مننا حق النجا فزقا حسنا رزق ونكسنا انسنم او فهو كارثه لسي بخيل ما هي ينثقو بحنايا منو وحاله سرن سها وسيو والجهرن سمو غطا هل يستون روالك كعضون كا كان شيلم بلاهين استجلريه هي كعيله انتو حسيس سافض كوانفعي نعشر كبلان واثرك بلان ما يسكب متبار الحمد لله إلهي يوم مخلوق سنواصل قريب وحول حلم ملقوني إلهي سأصل ربي سبحانه وتعالى الحمد لله إلهي ساء وحيدم كبياني ساء وجدم كعديني كذان هجرام راي إلهي قصة مهذن بلا أكثرهم بلن كود لا الله إلهي وحويه مثلا وحكي يريد تجلين اللوانين أحدهما متكوز أبكوهما بحضوه رأى هل يحترق على هذا كلمة عن ميه كري. لا يقدر على شيء وحقه قوانكرو هذا يراتاه مجرول وهو يساو كلهم وهو عريسهم كوي هاي العسلية على مولاه ولي وليسيوه الناس يهضروا دريه كيد دري كيد قرار الله كيدا سوى دوالي وليسيوه ولي ولي ولي ولي ولي. ولي أينما يوجوه مالك سوى لا يتبخين بخير وحي خيرك يا محير نحيل المهضل وحماق وانكر خبر المالك هذا المالك أينما يوجوه لا يأتي هل يستوي نيس هو السجئي ومن روح يا أمور بالعدل انت ذلك خير فري انت وحشاقي انت ذلك الهي وياري انت ذلك وحكو تري اوه عرب ايا بجعان ايا مالو وحكو تري لولا مستمودة ايا منا مفسرين وددك اون حسلي وحط عن هذ الكريو والله سبحانه وتعالى هو واساس المخلوق هو اساس وهو ابكم كهو مركي اله لوف <تصحيح> وضرب الله محمد تلام الهي ليتصالي وحلو غرتو تجلين احدهما ابكم محض لو لا يقدر على شيء حدا شي وهو مقوان كر شيء ما وهو اي سو كلم حدو سي سو اس كان له وهو اي سو كلم وصوص لاي ويور علم وراه ووريق يسويه. أينما يوجد ملك سلطدر لا يتبخير إلا ما هذا الكارو أو أو كاس وحق الله وانكر أو وكسر وحق الله وانكر خيرا ما له ملك سلطدر هل يسوي ميسمين هو استجى إياه ومن مد يا مولى بالعدل عد ذلك وهو على صراط نوّضنا قصرا نوّس بقين توصلون حق يودي سعي يو يهي كان تركها والله وخالقه وعن وحق ومخلوقه ولله إله يعبدله غيب السماوات وحسماتكم مقوم. السموات تقول هي سواح الله كموج موج إلا وحير موجي تروك إلهين وواك نجاحك وخير واحد السموات كققرصون أم رائجة أم مخلوقة والتضاريس كنوا إلهي باعث كلا سماهنا والأرض واحد ربك كنوا الله إلهي باعث وما أم سعد سعد أمر خيره ماهن قيامة إلا كلام الحبص إلى بدر السموي مركو إلهك إنه قيامك كان إلى بدر سيبك كيماه و أنا يا انت والكين جالسين في قيامات saal berax maahu intay sidii daa'fkaaliyo gacantii adweel qotasoobax soo wixiriso inay jiraa ii galo raaksoogaan weelkan soo baxday dadaysay kala halkaas ku dadaanay kama amr saacah mah amr ka qiyaamad ila kala filbasa ضدي هو كان كاسو سالي ان بوونا امهاتكم هو يمكن على الشوده لا تعلمون شيئا انكم و خو غيرين سوك خجرنا يمان مره يدي قصبه هو اي كريحو الى اي با مشى كان يصوم بدل ما وجهه مرتوي مره اباه كسبان هلكا الصوم مره ويا كسبان هلكا الصوم الى اي أهلا كنت من أدوان تبرل هين ووحبه يستنون وقاون وقاون ووحبه يكون كاعدة هي هي هذي هذي هل كاللغات تغفف إلا هي بقى الحريس كوكر كوه يلا هي هذي كاعدة وقتها بذلك إلا هي كمونه هي سياد مركبه إلا هي من بطن أمهاتكم لا وجعل موليا لكم بنكم فريدية أستمع مقلي ولا فساعر علي ولا فيها ثقروك تعالكم تشكرون وعسى ننسى إليه نشكره نشكره من إله جل تام صاح إلهي قان أي الله كل شكره عبده وطاعوه ألم يرو من أركين إلى طيش من برد حجر مستخارات من الصخري في جويس السماء يسمونه هوية بلقيس ما أرك الله يسقطونه مرة بالبارش حتى أيك سقط ساق قوانيس يدو ساق ياها يا هيا ما ينسكون إلا الرحمن، والعلم يروى إلى طير سوف كم جرتان، وعاصرون إليه وحده يوجرتون، العلم يروي مئة أركان، إلى طير شمبرطة حجارة، مصهرات الحراية ثامدة الصخري، في جو السماء حول الغص ما ينسكون ما هي شمبرطة الله موجين، إن في ذلك الآيات لقوم الشمبرطة، حول اشتصعونا. أصان عن تجنيذ دلنا عن تجنيذ ماش حد به وحتى باعش ستة سنين سوا سونيز وعقصهم وحتصن آيت إلهي القجر تجيا لك يؤمنون والله إلهي جعله وياه لكم جنين كذبت من حويه من بيوت ورينه سكانا هو أكل دكتام هو أكل حششان قبوا كجشان كل الخجشان عشرة خجشان ثواب خجشان وعرب خجشان على السرطان وجعل لكم ruuhada way qayb dhaacay ama qaxb dhaama dawa sa ku dhaago ka gurii ruuhambaa ugu naxmada ay leeyeen guriyo ilaahayna inbadu ku shukr samanta ka ilaali sa iyo munkarka iyo shararta iyo wixii rahayso subxaahu wa ta'aala oo naxbihiyo malaa'iinta inay u soo bala qabaa wajay ugu shukriyo ka ilaali sa israf aad guriyo وحايمان دونا ضد قيامة مرد عيسائل لكوهيها الله يرى انت هسوه مكينجيوش حراب إلا ku وحسوه أسلاف إلهي لكوهي ديني ولا تصرفوه إنه الله يحب المصرفين أيها الله سبحانه وتعالى بان تعالى كب كريئة وحي اللي قمرنانا قصة ماء والله إلهي جعل أولياء لكم لأجلك وين كدرتين من بيوتكم سكانم إلهي ريكادك نعم الله إلهي سبحانه وتعالى هو أسكدك تانو lakum idinka dadteen min julidan aami wa hirbaadee buyo tan buulayd ka dhigay ila wala iyo و القادان هسان ورانسان يوم ما دعنيكم مالينت گوريسان يوم ما قامت خو يمارك نگیدين و القادان هسان ومن اسواسهها و ايده سوف و وبارها وجهت اشعارها و افيه اساسا بالله سبحانه وتعالى يرى الهي هو وكا لا ugu nirbaha daduri wa ku hartay oo weel laga sameeysto wax xoolaha harka hodo asatan wa ala fi darba laga sameeysta wax laga sameeysta si wame la suufaha walau min min min buyutan guriyo katagaysan oo dagax iyo wax xulus mehe wad qarnayta sifood baa iyo ma qamta kumna yadan wa fudaydo wad la dagaysaa wa min alsuafiha iyo wa obariha iyo aswaq suuq wageeli obari eh waxaan wa wabarka ku wa iyo ku kumel gaatan ila xiinintii waqti le gaareey inta de kado maanay wixii uu dhamaanay dana ku ka dhamaadan baadna wa والله بلاهي jacala uu yeelay la ku idinka darsiin ima khaqa wuxuu oo boor la hadlay waay oo oo nqon ka oo xaya dana kugu dhacso والله إلهي جعل أبوهي لكم لأجلكم إذن كدرتين مما خلقوا أبوهي حجيسوا وحجيسوا انكسبوا غيران حروب وجعل أبوهي لكم إذن كميال الجباري أكنانا قوعد لحنطة أي فراب يضويش إذن كغائي لعرفتان بورا سوك حضا قررت حضا قررت حضا قررت مالا أرجا لقريوي فراب كميركو فراب كسبوهي فراب كسبوهي وحو بالبال لقشنة أكنان كوى وحوهي إذن كغائي لعرفتان ka way shaashay raa fokas ee qulug skaayo waxa soo damburru ka galaya wajir uu yeyey meel jibaal buuraha go'adina aqnaan neelaad gashaan buu yahay idin ka sameeyo dibka ka gashaan wajir uu wax ka كذلك أساسو يتم النعمة الإلهي نعيس رؤثها من لا عليكم دوشين لعلكم تسلمون سلما إلهي سلما إلهي سبحانه وتعالى و جعلتها النعمة إلهي إذنسي حتى إذا كنت تبترين أيها الله سبحانه وتعالى يقول إبتانه يقوله أسلما و جعلوا لكم ثلاث بردارب إذن يلي تقيركم الحر إذا كإلهي كل ذلك سيء ولا سيء قوقناه ويا من اتصفوا بالقصص اللي هو اني وحصلوا غريبه حتى ان جوي كان قودر فضل وصيه هي سنيا قوي وكف سديه قوق قال لكم ان جناص وقال كان على كذلك naamada ilaahi subhaana wa ta'aala dadka ursaa ugu dhamaysheysa ugu sheega haday jeedda woyay iguu waxa si ka jeesaan faynama alayka waxa du salaahu nabii ilaahi waxa al balaagu al mubinati aad yaaqifona way garanaya ni'matallahi ni'matallahi subhaana wa ilaahi subhaana wa ta'aala dadka ursaa ugu dhamaysheysa ugu sheega haday jeedda woyay iguu waxa si و وأكثر من بلقود القبر وجعل نعيش له كفرناشوا وذكر في سنيبي له محمد يوم ما لنتنا إن بحرثوا أنصوص عليهم من كل أمة شهيد دم أنصوص على من خاتوا ثم لا يجدن والله إدم ما للذين كفروا قوة قالوا أنا يحذلان لقى إدم ما هي وراهم ما هن يستعترون قوة رجال قليل لا جد لهم استعتاب قوحا لخرود أن تكح ما يكوي هل أهو كاجر ذرة وأن كحال مرن أيه إلا هني ما هي أول هرادي حد الروح أن جالي إذن كرنا ورسماه، ويوم أن من كل همّ شهيدا، همّ ذوالبررسول كذب ما خاتق النظان، ثم لا يودن الله إذن ما هي كفروا، هذا الله إذن ما هي دارشون، وراهم ما أن يستعترون كبر الجين اللي, اللي رد البيت، ويدهله الذين كوي مرك أركان، ذرمو إله على الأعذاء مرك أركان، فلا يخاف الغضب ذم هاي عنهم بياج حقه، وراهم ينظرون كلو كرنا يو waydaaladiina kuuy markaa arkaan ashara ko shirkiga sabey sharakaan ku ilaahay wax la siyeen oo ilaahay iyaga shirkada ka dhigan markaa arkaan qaalo u haydahan sabana rabbigaanow haawlaay kuwas sharakawnaa waquu xorseen ee shirkada kaaladigni aladiina kuunaanu laga dhigay ilaahay wax إلهي يا حجه القور هذا البيكو تولان فيدهن انكم يمكن لك هذه هنا بين اليال بك ان و خي ولا ميدان إلهي ان انا سبحانه وتعالى و اذا الذين اشركوا ربنا ربنا واحد هؤلاء عديك إيه جا عن كبرك نيو، اللي دينه قوي، كنا عنه نتبوك وعابدوه عباريا، من دونك عديك الصبر، فعل قوي ثوران، وقوي إله يحلل السوء، إله ييجي وحلل وذا الجي، إله ينتحج على القارة هذا البيض ثوران ومحايدهن، إنكم لك سعديم، وعلى القول الله، إله بيقول إذا قوي الشرك جسمي، يوم ما ينمارن كار، السلام، إله بيتحكم كونديم، إله بيقول جالسنا السلام، نقدنا لكن ما خطر مغت الى ان لو كان سنوا الاسلام واحترم اي فلا نسوت اي وقتي قد فات والقوق ويكون مش شركه سمي الى الله يوم السلام وحي سبحانه وتعالى او كان اني اسود يوم ما انت السلام فكان سن الى الى او كان سن حكم كيش او غلادان او اسلاما ودلوا حدم انا يغ حقولا ما كان وحن يختلون قوا او ورتو بينته وغرن الى الله الذين كفروا غالوبي وصدوا عن سبيل الله دد كان الله يوديسه ودييره الى دينته يدناو ولي وخامو زيادينه عذابا عذاب فوق العذاب عاد كان الهين كبدن شي ايغول عذاب كبدن ولا عذاب الهين بن ومحاله ومخا لوو زيادين هي انتي نقتودي بالين باي دبانو خابو نوقدا اني باديو بام هو هيلمت صلى الله عليه وسلم من دل على خير فلو هو فسيدا وقال ومن دعا الى الضلال كان له من الهطايمه مثل هتايمه لا ينقص ذلك من اقام المشه فحد بعده الله عليه وسلم او صاغنا بيدويبان ددكا او دن دن دغودو ييان ييغون ka u badanay kun ruhdu baaya kun cala labataha du baay mar suugabbar qadbar cigar bar dadka soo dambaynta qiyaamada dambigeed ee qayb iyo wayagaana waxa laga niskaameeyo marka ku dadaalo muslimka ku dadaalo in xayr mooy insha Allah laga daino hadii xayr kaadan asaaso kaayo raabatan ruuxday ku dayaan raabatan ka ajil koodiye taleysa iyo wanaaga عذابا أو فوق عذاب عذاب كل كسر ريح بما كان يمس دون الفساد كائسمايا وجدت كسر والنور هنا الجالوبان عذاب أوديان وذكره صلى الله يوم ما لنت نبعث من صارين في كل أمة شهيدا من أصوا صارنا مخاطين عليهم دشرة خمد مخاطكوا ومن أنفسهم إياك خمدوا نفط ولا أو مدرب واحد صار كه مركرسوش إيوس قبسان إننا أمضيهم من مخاط الله عز وجل وجينا وانقرننا بك أذى شهيدا حراء تمرخات على هؤلاء قوة ومضة لا ونزلنا وانسود الجنة عليك ضرابة على الكتابا كتابا كسود الجنة تبيانا حراء وجه عضين لكل شيء بعضينه وحلا سبينا العدائيون والله والرما كتاب كان كورن مرب ما فرضنا في الكتاب من الشيء بعد شيء بعدل منه كتابه عن كل عضين شيء كستو عليه شيء هدينا له وحلا قتري مرب wa xukusan ilaahay inuu u badayn oo kitaabkiisa ku cadayn oo rasuulka siiysa ku cadayn ila sanad san soo meena ilaahay wuxuu soo كتاب kitaabkan dib u weyn aan li naasi ma nojin ilaayni sanad waa kitaabka oo ay u sitro quraan oo mid la mac ah wa karasul salaadawala salaad waa isfaraa waa hal badan oo hawayra sawx kitab baa isnooy ka tagen majiraweeyo olarayn loogaado wa iyo ma nuu akr min kull ummatin shaahidan aleena min anfusin kum khaatako min anfusin iyaka midhaabu subhanahu wa ta'ala ahmad kaso saaray maanka dadka الكتاب أن كسر الجنة ترينا حارويا مذعضاينيا لكل شيء وهودا حارويا هنوا حقا جندايا في به إلهي نحاريس ويحول بق وخيره كتابنا ذكرت الصوت ورحمة حاريا نحاريس إلهي سبحانه وتعالى وغنى حاريسنا يروه الراع وبشرة حارويا بالشعر للمسلمين كتاب قد انتهى ينوب بالشعرين ورسول صلى الله عليه وسلم ينوب بالشعر وبشرة انتصر يهانوا يهاي ينحاريس يهاي يوب الشعرة للمسلمين Datt Islam ke ila influme kuwa sembiharhui hai ku